آه، بشيت.. آه، كان كل سنة كان هو اللي نشرح والانسناء كبيره كل سنة الآن تقريبا أشهد فعال كان على طول تيجي شارعه كل سنة وينادي الثاني هل تفكروا ألا هل تفكروا المحاضرات الأول محاضرة في التلسه اه المحاضره فدكتور عامه اول مره يشرح الاقتصاد والكتاب جديد اصلا والمفكره جديده وشرح حوالي تقريبا 170 200 ورقه 70 ورقه فالفكرة ان سامر الامتحان هيبقى جديد ومختلف شويه كل سنه كل سنه الحكم اتكرر مختلف تماما يعني تقريبا ثمانية انها فان شاء الله هو ركز بس خد كل الشباب تقريبا لغايه تقريبا شطرين او ثلاثه وقال كده كان كم قانون في الاخر مش مساله يعني حد ده كان لها مساله فهنمر بس على اسئله في اسئله هنقراها المذكره كلها في الذاكره 70 ورقه الفكره الماده الماده 100 درجه الماده 100 درجه فدول بما ان كان بكتيريا ايما اللي بتتنيه فدول بيعلى التبين ودائما ان شاء الله كلكم هتترفعوا في الترم ده درجات عاليه كذلك هي يعني عالي مثلا يجايد تلمى الاول جايد ايه هاتش تلمى يجايد جايد جايد مش جايد لا لا لا الا اختمت بداية السلسة بداية السجدات عالية ما تعرفش السبب ايه مش يكون مش فطرين وكلام ده هي بداية السجدات عالية وفي حاجة غريبة فالتوق يعني ان شاء الله كيف سنة فاليكونومي بيعالي التأثير يعني في مؤينه صحابي دولة الاليكونومي كانوا تعينه القسم ثانيه وفي ناس طلعوا من العشرة 10 وقالوا سبعه اللي كانوا بيجيبوا ناس ثانيه يريدوا زيادات جدا ومقبول 100 درجه لمن ورا يعني يعتبر 50 50 وفي شيف بقى وتقريبا في عندكم مشروع صور ما فيش خالص اوفر في ساعه اي والله يا جماعه المذاك دي درجه فالأسئلة بتكون ب غالبا بيجيب كان اللي فاتت بيجيب عشرين سؤال حتى قال هو سأله الحاجه ازاي نوعية الاسئله مختلفة المذكرات دي جديدة عن المذكرات السنة اللي فاتت حد قال هيجي كم سؤال طيب يبقى الفصل ا انا هحاول النهارده اول فصل بس والله في اول محاضره اللي اقول عليك قرا يقرا ما يتخطاش اللي اقول عليك قرا يقرا ما يتخطاش انا بقول يا <تصفيق> جماعة ده مش بطولجي لو بطولجي يقولوه اه الصبم و ايه اما دي انا بس تعملها حصة انشان تعرفوا بس الدنيا فيها ايه وكانت ركت على ايه الحاجات اللي ركز عليها وفي اسئلة ان شاء الله تيجيش الامتحان من الاكيد وفيها اسئلة انا مش عارف دماغ ثامر انا انا عارف ثامر وكلها بس لو تعرفت وعارف إن... ان انا بس هيحصل زعلنا بيني فالفكرة اللي يقرأ حاولو تمروه مرة او مرتين مش تشتبوه لسابع بص كده كانت كام ورقه <تصفيق> طيب واول حاجه اول يا جماعه <تصفيق> أول حاجة ايوه عشان الورقه اول حاجه الايكون السؤال ده كان بيتكرر في سيت الامتحانات اللي هو اهميه الاكونوميك وحاول 15 نقطه على الاقل تعرف عشر نقط على الاقل تكتبوا عشر نقط اللي <تصفيق> هو الايكون بتاع كلام كله سهل اللي هو الكلام كله كله ماشي همتعاد اقول شراء عشان سؤال دانه بيجي اللي هو عارف الريسورس اللي هو to know the accurate using of انا بزود اللي هو المعيشة والproductivity اللي الانتاج في الفرن آنيمال. ان انا عالج او ما عالجش بجيز الانيمال حسب بتاعته ان انا عامل بلان اجنس حاصة عامل بكفين اعرف البوست بتاع التريتمنت ان هو الحيوان ان انا عالجه ولا اعمل له تشالنج ان انا اشيله ديسكاردس تبع النقطة رقم 4 واعمل بروجرام كلام كله عادي تعرفوا على اقل 10 نقطة فان لو جه غالبا بيبقى بدرجتين 10 نقط الايكونوميك بروبلمز برضه قرايه حط بيشطر لا انت عارف هي رقم 3 اول سؤال غالبا بيجي في الامتحان كتير جدا الريسورسز ده المصادر الريسورس ده الموارد ده شطر لوحده مهم جدا جدا جدا الريسورسز لو جه في الامتحان قال لك قول لي الريسورس اتنين ريسورس لو اي بترينري اللي هم الثلاث سطور دول هتكتبي كل البترينري والايكونوميك الاثنين لو جه قال قول لي البترينري ريسورس هنكتب الاثنين البترينري والايكونوميك اللي بعد كده اللي هنقولهم دلوقتي مش نكتب الثلاث سطور بس سواء بترينرز اه اللي فيه حوالي سبع يبقى الموارد ريسورسز يجب ان يشمل انيما الهيلف والبابللت افتحته يجب ان يشمل جرازه للفاكسين للفاكسين والاكسير مش, مش مشكلة اخر نقطة دي اللي ها اللي همين دي بقى الوكولومي بقى الوكولومي اللي هم السبع موقع ان شاء الله يجي في الشفر ده السؤال ده الوكولومي التروسي تبع حاجات اللي ها الارض اللي ها اللي, ها اللي, ها اللي الكابت اللي هو وردت المال التكنولوجي الانفراستركشور اللي هي البنية التحتية والماركت والمانيج كل حاجة لها دور اللي هي تنسورت العمدان الإيكوناميك اللامت لازم يكون فيها اللي هي الحاجات اللي تتوفر انها حصل بعد كده في مزرعة وفي آنبلز في الكرام ده فلازم يكون فيها سولار طاور طاقة شمسية فيها رياح لا في فيه فيزيكال نسورت دي عمد دي اللامت كلمتين انا عايز من كل مقول... انا اختصر انا مختصر ما حسكش يجي يختصر اللم ده اللي هو عايزه ده اللي هو الكامير اللي... هيدور عليه اكتبت ما نحبش الراجع اللي هان طويل ده البكتيريا تعريبا انت مات طويل من هنا وراحي تعوده 3 أو 4 أو 5 لامتحاجة فلازم يكون ساعة تايم مانجمنت يمانيج لو اياتي السؤال ده الدرجة اجاوب عليه الدرجة مرغيش مرغيش دعم البكتيريا لو السؤال عليه درجه على قد الدرجه هاتيله مش على يا عشان بس الوقت اسمع انا تسمع لحنه حتى اعرفوها يعني, هتعرفوها يعني. القول <تصفيق> اللي يعني او الاستغلال الاكزامبل بتاع اللاند في في فارم رقم حاجة اللي هو الابيليتي تو اكسبلايت لاستغلال او استخدام تربه خضبه في الفارم اللي هو الرقم ثاني حاجه العماله لازم اللي هو انبوت لازم كلمة انفاايتابل اللي هو انفاايتابل اللي هو منه يعني في وركرز يكونوا عندهم خبرة عن الناس تاني عن الورقة تانية في الانتجي الانتجي او التريننج بتاعتها والاكتبير انا بتاعتها اللي بو دي الاعمال راة المال الكابتل وبالنسبة للإيكونوميست اللي هو رجل بتاع الاقتصاد لازم معنا اللي هو الكابتل او راة المال اللي هو الانفستمنت متل استثمر ان انا ادخل فلوس يجيلي فلوس بل اقتصاد het kapitaal is in Mellon, 2000 economie, in is is not the money that people put into the stock market, for into bank. in is het kapitaal in ده اللي هو الكابتر او اللي هو الانفستمنت اللي هو الاستثمار في منه اللي هو الكابتر راس المالي اما في حاجة فكسيت اللي هو مصنع ايه بلانت ارض ريكوبمينت موجات دي حاجات فكسيت فاكتوريز تكنولوجيا عمدا دي كلها فكسيت ده الفكسيت كابتر الوركينج كابيتال اللي هو الحاجات بقى اللي الموارد اللي بتخش البرودكت اللي هي المعلبات والورت سيلج والسيمي فينيشيد جوت اللي هي البضائع اللي بتستهلك اللي هو استهلاك من خلال اللي هو الكاسم. ده الوركينج ده الفيكس رابع نقطة التكنولوجي اللي كل يكون عندي إنتاجية أعلى وعندي معدات معدات فيها تكنولوجي أعلى كل ما بوفر في الوقت وفي الجهد لا انكريز بيزيد bijzonder effectief op de workers across many industries. door de technologie. Bijvoorbeeld, dat de milking machine, de machine betalen milking, we zeggen het niet alleen maar het is ook sneller. Door technologie. De infrastructuur, is de stop. لتو سببورت الانتائر الانتائر اللي بيزاع عن كل الاقتصاد الانتائر ايكونومي كتب لكل النظام الاقتصادي ده لازم يكون في بنية تحتية لها الستوك بسوك هنا بمعنى تاهمة مش تطيع الاسم بتاعة رص المال لازم يكون في لها بنية تحتية زي البنية اللي ها <تصفيق> زي التوك الريل الريل بورتز الريل بورتز مينيش اخر مقطع رقم ستر اللي هو المانيجر اللي هو الموديل المانيجر اللي هو بقى بيدخل بي بي الحيوانيات مسؤولة عن الرعاية بتاعاتهم البلان يعمل بلان استراتيجي خطط عشان يدي مكسما و يدي إنتاج زيادة بينظم و يدخل administration و الورت ماشينري و الورجانيز اللي هو اسشويت يعني هو مسؤولة عن المزرع اللي هو بينظم المزرع كلها بيزود المحاصيل لالكروبس والبلان استراتيجي في رقم سبعة هاتو الصفحة اللي بعدها رقم سبعة اللي هو الماركت لا هنرجع ثاني ليه رقم سبعة اللي هو الماركت اللي هو منجيل الماركت مش هيبقى فيه مين فوت ولا اول بوت لازم يكون فيه ماركت اللي هو الماركت is any structure that allows اللي with الفاير to exchange any type of goods and information اللي هو الفاير اللي هو بيشتري وبيبيع والسيلر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 سبع نوع تقول اللي هو الريسورس لو جيت الامتحان يقول لك ايه الresources في في وفي ايكونوميك اللي السبع انواع ده يمكن اول سؤال احاول مهم في نظريه الانتاج اللي هو هو فيه فيه في في المحاضره تقريبا ركز عليه المحاضره تقريبا ما اتصراش حتى المحاضره اللي هو ثرو اوف الانتاج دي لا. طيب هو ثانية. هو اما مثلا الجزء ده ولا بيتحفظ ولا بيتفهم الشو ديرو كده عشان غالبا السؤال ده جاي في لو نظريه الاقتصاد نظريه الانتاج نظريه الانتاج لو لو بروكيشن لو فاريبل في قانون متغير والبربرشن او لو دايمنشن ريتيرن اللي هو العوايد تقل انا بقول لكم ثاني طيب بصوا الكلام ده اللي هو يعني مثلا عندي مكتبه وفيها مكانين تصوير وفي واحد شغال عليها الريتيرن اللي هي العوائد هتكون قليله لو انا جبت عن جبت مثلا 2 وركرز على المكانتين هيبقى فيه ارباح اكثر لا ده انا شغلت مثلا اربعه واحد يصور والتاني ده هيبقى فيه بروفيت اكتر او ريتيرن اكتر بس لو أنا جبت اكتر من اربعه مثلا جبت جبت خمسه او سته هيبقى فيه فلوس على المكان هيبقى فيه اعوال كتير وتنتجهها تقل ده اسمه لو قانون اوف ريتيرن ديمنشن لوست كيل ريتيرن اللي الارباح فانا لحد وقت معين انا جاي باربع عمال على ما كانين هيسوق انتاج عالي في ريتيرن وهقضى جوده اكتر اربع عمال هيبقى الارباح كيل حتى على الانجيل لو ملقط القانون السطرين دول تغشهم او تقللهم عشان ما بيتحفظوش دول من الاخر عشان القانون ده هو رايجه الامتحان يجي يقول لك اللو الـ Dimension او the Film أو اللغة بـ Variable or الفكرة اللي أنا قلتها فرح الكلام ده حدش يتقنى بقى في الكلام ده هكتبتو الكلام أثانشان اللي اللي هو الاشتراضات كلمة يعني تبع تبع الصنون اه ده عالم يلوه حيلا اللي أنا عاربه السجلر يعني عالم اه بقي القلوب بقى طيب طب معنى في برضو في جدول كده توضيحي شويه لو طرح الخمسه هو معنى كلمه في عنده نمبر 4 كان هو 10 عمال لو شاكين الالكم اللي هي موجودة على التوتال برودكت والمارجنال برودكت والافريج برودكت ان انا عندي عند رقم 8 العامل بعد العامل الثامن مش طبوك. طب الكلام سالانجا اه في الامتحان قالك لو of Dimension او Dimension ريتير هنكتب اللي القانون اللي فات لو قالك القانون ده ليه ثلاثه فيت اللي هم دول ثلاثه هم الكلام ده اكتبه الجدول ده لو لو عايز الثلاث فيت لا ده ده تقال له واحده نحن نفيده رقم 7 خدت لو خدت بالك اللي هو 4 نعمل رقم الصفحة 4 دي كنت مانتي الصفحة ايه لا ده تقال له الريسورس اللي هو رقم 7 نقر ده ده تقال له اللي هو ديمانشين جنيسين اللي هو صلة الأرباح يعني نشرحها محاضرة ونفرها اللي هو القانون ده فانا ما نصفت الكتاب ثاني فراجل كلا بتاع في مكانها يعني لو دي قال لي قولي لي الثلاثه ستيج اوف اللو اوف ثلاث مراحل اول مرحله بنطلق عليها اللي هو الستيج اوف الارباح في كيرف ورا الكيرف كده اللي هو الشدي الاولاني الارباح بتزيد انكريزنج ثاني ستيج بتاع دايرينج الريتيرن ثاني ستيج هتبدا تقل الثالثه هتنزل بالنيجاتيف الستيج الثالثه في الكيرف الثاني الكيرف الثاني لا أنا بقول لك لو كده لو طلع ناجم من الجرودة سويل لو لو جاء لي لي هنقول ونعمل الثالث مش لازم لو لي بتاع هنقول ده لو اللي هو في, في الثالث حصل نيجات بتأل خالص. السيت الثانيه اللي في النص السيت الثانيه معانا اه الاولى الثانيه الثالثه اهو ده المارجنال وده ده تبع اه لا آه جماعة, جماعة الريتورت في بتريني الرسورت همها تطرين بتريني الرسورت الـ economic السابع نقطة اللي هو الـ land و الـ labor و الـ interest market و manager والكلام ده اللو قانون بتاع dimension ده حاجة تانية لو جاء لك القانون هنكتب اول حاجة القانون اللي هو النص بتاع السيجلر لو قال لك ايه 3-stitch الـ second والـ second والـ second والـ ممكن يربطوا يقولوا كله انت اللي سيتش عشان تبقى طويله شويه حد يشرح حاجه طب حتى فاهم اه حد لو جه قانون لوحده هنكتب القانون هيغالبا هنجيهم على مع القانون والاستيتس عامله ايه طيب التايب بتاع الفس هو لها بس يا سامي التايب بتاع الفس انواع الفس انواع الفس ما تنمليش. اللي هو لو في اي قانون اشطبوه 3 اختصار مثلا اللي الكلام ده اشتبوا القوانين دي انا عايز اتاني جدي لا فيه 7-8-14 13 الكرباج بس انا عايز اول كربين و الباقي انا عايز اول كربين دوليا اه عايز اول كربين بس اه اه اه انا عايز بس انا عايز سوطا لفكت قولت قولت قولت قولت ايه انوان عن قص فيه ليه قص فيكت بيكت اللي هو الظهرية والجير الظهرية فيه الامورسيونيتي والترايب انا عايز اتاني بس شورت رون قص ولونج رون مش لاز المطمار بخالف انا معنا القص مش لاز انا عايز اول اتنين ثاني خلف اللي غالبا سمر هيجيبه Life Source Production Economics عنظمة الانتاج الحيوان المثيلة المهمة جيدا جيدا جيدا جيدا يهمني الـ Resource وهمني ال... Life Source Production Economics هنبدأ بالمخطط ده اللي هو هنكتبه في الاول بقل ده ده, ده ده هنكتبه الحيوان اللي هو في أنيمال الكلام كلام الانيمال بتاعه لو اد اللي هو الاكل والكلام ده عشان يطلع انيمال بحيث ايه رعايه اللي الانيمال اللي ناخد الوقت الانيمال هي الانيمال هيطلع عن يا اما دايركت استهلاك دايركت كونسبشن اللي استهلاك او ان اللي هو المالتيبل يوز الحاجات اللبن والحاجات اللي في في انا انا بقولك انت لما يتاكد لازم تكتبوا الكلام ده لازم تعملوا بوست ده بوست طبعا لازم تثبوا ده عشان يكون النظام ده مهم يعني قبل ما لازم يتكتب عشان ما عليه اول حاجه التيمبوس هو هناخد نقطة نقطه الانبوتس اللي هي المدخلات الانبوتس الانبوتس بتاع النظام الحيواني اول حاجة بيتكون من الارض الحاجات اللي هتبدأ بقى تعمل انامال وفي اول قولت وفي بروتكت ومنتجات طلع الـ land الـ housing المياه الـ labor feed والاكل يعتبر انا حاجة في الـ input الاكل اللي هو feed ثاني most <تصفيق> important input is livestock feed الفيد ده بيتكثم حاجة تبقى صالحة للاستهلاك الإنسان لأه الهومان كونسومشن او حاجة نوت شويتابول للهومان كونسومشن التاني نقطة دي التاني نقطة دي التاني نقطة اللي هو اول حاجة في الدافرام ده الدايجرام التاني نقطة الانيمال هيلف لازم التينبود تجيات لال الحاجات لال لانس والهاوسينج والووتر والفيد وهكذا لازم يكون فيه لازم يكون في رعاية الأنيمال هالتينبود أنتوا الله في السوبر داكن سيستم لازم أفحصهم تباريتلي الأكل لما بدخل لازم أفحص لال هال بقى رعاية والهاجين لازم أتحفظ يجسمند إكس تباريتلي عشان أعمل ديزيز بريفنشن ميثود and are in place to limit the effects of disease which is negative input on production. لازم اعمل فحص للحاجات دي كل حاجة على حدث باريسلت عتانا تجنب الضغيز ويه لتأثر على الانيمال الـ, الـ Value of الـ animal health اللي هو الـ Prevention Meager لازم اقتره وقائية To avoid the production loss لابنها في input في حاجات جثلة لازم احسا الله health بعد كده اضحقها كل حاجة ده اللي هو الانيمال health ثالث نقطة الانيمال نفسها يجب أن يختار حيوانات على مواصفات عالية عشان تقدر يحصل بقى الانتاج بقى ويطلع output البردقشن لها depend on genetic composition of the animal غالبا اللي هو الـ local الحيوانات اللي هي موجودة داخل البلد بيبقى الانتاج هو قليل فمدهاش رعاية قوي اما الحاجات اللي جاء من بره بيبقى فيه انتاج عالي فلازم يكون فيها فيه رعاية قوي او الـ local لا يجب ان تكون فيها رعاية قوي as they have been selected for survival under typical <تصفيق> <تصفيق> اللي هو حاجه قاعده في مكان معقم بس كفاءه عاليه عشان كده كده هتديني برودكشن قليل اما الحاجات اللي بتيجي من اللي هو زي اللبن الاجب في الميت او مالتيبل يوز كونسمشن انا بطلع بقى مانيور اللي هو السماد وال والباوغاز والفيرترايزر اللي هو التخين ده والكلام ده ده اللي هو الاندايركت يعني في مرحله مافرشينج اللي هو المعالجه ده اكزامبل اللي هو التاننج اوف ليذر الوقت دباغه او الصباغه بتاعه اللي الجلد يعني بروسيسنج يعني انا بقول لك نوت لا برودكشن اوف التشيز الجبنه فروم والبروستيسنج بيزود الشيلف لايف ان انا بعد بعض احفظها اكتر مودة يعني لا هو البروستينج. الشيلف لايف اللي هو فترة الصلاحية بتاعتها او بدا برودة الاخر حاجة اللي هو الماركت لازم الماركت تكون جزء من السيسنج ده لو من غير الماركت مفيش حاجات لتتصدر في الماركت ولا في input ولا في output بس السؤال ده مهم يا جماعة فاهموا حاجه في السؤال اللي فات ده؟ انتوا معايا الاول؟ فاهموا حاجه في السؤال اللي فات؟ كان ايه السؤال اللي فات؟ في شقتر ثاني اسمه ايكونوميكس اوف ديز دي دي دي دي الامراض اول النص الاولاني ده قراءه هتقرص ثانيتين <تصفيق> اللي قصاده كانت حاجه اللي قصاده ما تكتبش حاجه فاضيه 100 في كتير السنه اللي فاتت جابوا كانت فيها كتير يعني كان اتفكرت السنه فاتت منزله 45 ورقة كتير جابوا منها امتياز ايه كان في السنه فاتت في 2 سمنها يا سمنها شايي ما لا انت بس البيب عادي حلو البيب هذا فالفكرة ما تجيب سؤال فاضي أنا والله لكم هو بس هو الكلمة على ما تعم عادي رحت مزج راي كذا هجين شوية حرام الله يعوض درجة حرام يعني فالكراية خد ما نجمين تمين اسمها لازم يكون في أمر نضيفها هري أنت تعبي اللو انا انا عايش مكان الجود مانجمنت او الجود مانجمنت از ذا بيزك اوف اني او اي مشروع لازم يكون فيه جود مانجمنت اقول لك انا مثلا بستخدم برنامج فاكسين تحصينات وانا عندي قطعه حاجه مش نظيف يبقى الفاكسين ملوش لازمه انا <تصفيق> لا الجود مانجمنت لاودا فراق عايزه باذن الله همديها ثالث سؤال مهم لـ Economic Treatment الكوكسيديا الكوكسيديا الفوكسيديا اه مهم السؤال ده Economic Treatment انا بعمل ازاي treatment لكوكسيديا عشان لكوكسيديا كوكسيديوز ده مرض بيطيب البوركوي كوكسيديوز مسمع ساميبا لكلامك تريد منفخ subsidies مش ممكن.النوع لا في حالة بعملش killing لل ااا أنت طاول نقطة prevention بحصل تضويت لها بتأل بتأل with the rush and continue.ثاني نقطة شطبوخ.بعد كذا نقطة last ويه الجود تايب وان سيطابل فوريور فارما اشوف ايه الانتب حق انتب نوع لي عشان الانسان يبقى انواعك كتير. تسع انواع ففي كل حاجة لها تريتمنت معين. ان شاء الله ما تاخدوه رقم اربعة دايما في التريتمنت بتاع اي مرض ما اعتمش ان انا فيه بيج فرما او شركة كبيرة او بريليانت حاجة لمع او ااخد البرورة ممكن ما يكونش اسبيكتر او الشركة دي ماشية بحاجة او فلازم اتأكد من الشركة او اتأكد واطلع الفامس اللي بتاعتها اللي هو النشرة اللي هو النشرة الداخلية هتأكد من الانديكيشن والحاجات اللي هي قائد افكتو والكلام ده اللي هو نقطة الرقم 4 نضي بانت تقول اننا ما اعتمدش على حاجة خيصة او بريليانت نين اسامي بريليانت لمعة في السوق او بيك فيرمز اللي هي شركات كبيرة لا تمسك الاكسيديو ستير لازم اتأكد ان الحاجة ده تكون افكتف يعني رقم خمسة دونت دي بنت ما ابدا برضه على الجروس ليجن لا حاجه بعين مجربه لازم برضه ابعث للاب لاب والكلام ده عشان احكم جادج ان نحكم على ديتكتيفنس بتاع البرودكت بتاع الدواء انا بستخدمه هو كلام في حاجة رقم ستة اللي هو الدنجر دايماً لا. ايه دايما لا بس هل... اليوم كده هو عشان المنهج الجديد بس هو المنهج بس والثنين اللي فاتت كلها الكتاب واحد سنة هو الإنسان ما كانت بالصحة الإنسان ما كانت بالصحة هو مثلا كان عشرين سؤال عشرين سؤال بتجاوب أول سؤال سؤال بخط حلو خط الشكل ده وجميل والمنافسر تكتبت في أول سؤال خمس ست ورقات والباقي هل لا نفس الجابة امتياز اللي وحش يعني عارفين اتباعي اتباعي سنة رابعة جايب تقريبا جايب سنة او مقبول عشان خطه معاك فهو مع انه حالة كل حاجه بس سامر هيصحى سامر هيتطحها سامر هيتطحها فكان الاول كان سامر ما بيصحاش شوفي الورقة حلوة وجميله جميلة يدي الورقه الورقة مصر جايد جدا مأخول فهو حاليا المنهج افضل كله اتغير المنهج كله اتغير ايه <تصفيق> ايه والله بس حتى هو لو سلموش هو ممكن يجيب اسئله فهم الكلام ده الله اكبر في هنا كده يا في نقطه هنا كده ثاني نقطه لو يوزنج اوف انتيبيوتيك يوزنج اوف انتيبيوتيكز كويز عشان فور لونج تايم او لونج بيريد بيحصل ان هو بيكون عالية في عالية عاليه ميكروبايولوجي بيكون خلاص ادبت بقى وبيبقى في ريزيستنس للانتيبايوتكس والبيرب يتعرض للسايتو سيك من السوء نفسه بيكون كنت سايتو سيك فيه هو لما قال النقطه دي ممكن نجيب اسئله غيره قال لك ان هو مثلا الانتي بايوتك اللي انا بستعمله فراشه الف لفتره طويلة بيحصل ايه او بيؤدي الى ايه الثلاث نقط دول بيعرض البيرب للريسك ايه الريسك بقى دول يمكن ممكن يجيب السؤال اللي بعده اسأل برضو مهم وفتاة ليه دايما using of drugs is for prevention of infection الزب دايما بستخدم في الفولتري ادوية وقائية ما عندوش مرض مش باين عليه اجلت امراض بيكون فتك هذي كان مش باين عليها باين فبستخدم الادوية في البولتري او في وقاية لان اصلا فور تريتنج اللي هو صبت كلينيكال زي مثلا او سي اربيل او السلمونيلا او طرف ايفوت كل الامراض دي هتكون صبت كلينيكال اعراض فلازم ازي العلاج عشان لو البولتري دي اعراضة للتريس هيحصل السمتوم هتبان بتاع المرض فلازم اكون نعمل وقاية الاول ودي الدرامج ما بداش قال يجيه يقولك ليه بستخدم الدرامج في البولتري لانه معظم الامراض بتكون سب كلينيكال فلو حصل ستريس هندر ستريس يحصل المرض ده له اكز ويحصل loss للمزرعه بعد كده ماما لو عايز يجيب يلعب يعني يجيب اجابات صغيره الاسئله السؤال ده قرايه قرايه رقم 13 صفحة 14 مصطايتس من عثلة المهمة جدا ده ايكنوميك امباكس امباكس اللي هو تأثير ايكنوميك امباكس اللي هو تأثير المصطايتس والفانيفيت ده انا عملتها بلست كنترول بتاع المصطايتس ما يهمنيش النوعين دول اشتبوا اول حاجة في الاجانة اللي هو الكليني كان وصف كيني كان ما يهمنيش. ده مش اجابة اتصاب لو جاء لك كل الايكونوميك امباكت ايه تاثير الماصايت على الانيمال نفسه كان جه قبل في الامتحان كان جه راس ورقه كده سورسز اند استيميت الانوال لوس كل الخسائر والمصادر بتاع الماصايت صفحه 14 باش او اللي جاوب على الجدول ده واللي جاي بعده. سواء ده او ده او او ايكونوميك تنفاكت بتاع المسطايتلس اللي جابها واحدة في الورا بس هو غالباً هيجي اقولك ايكونوميك تنفاكت بتأثير المسطايتلس على المضرعة واللت لو انا بمع من كنترول الثاني في استباع من كنترول اه اه اللي هو السلينيكا المسطايتلس وصفت لينكا المسلمين ده اللي مهم بلس اجابته وراء اللي جاي واللي جاي ده هيذاكر بس اه واللي جاي ده الزوزه اللي خلاص ان الخضار مش مهم يعني. مين اللي جاي اللي بعد ده اللي المني رمضان حكيه الدوله العظيم ده اللي المني بقى ده اللي, اللي بقى مهمة تأثيره على اللبن اكيد اللبن ايال تأثيره على الـ quality. لا اول بيقول لك الصورت بتاع المصطايتس صورت القسارة اللي هو الصورتز بداية المصطايتس ان هو بيحصل اللبن قل انا اعرف قل دلوقتي انت حصل فيه سكاردة عمل استبعاد للبن ايجليس مينت كوست ان انا شلت لبن ومكلفت فيه اكترا <تصارد> ليبو فيه عمالة زيادة انا عندي فيدي زي احتاج عمالة زيادة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 بدل الملك يبقى تحسير المصطايف الأول حاجة نكتبها الملك ييل اللي هو إنتاج اللبن الملك ييل كل كيس وفي الكلينيكا المصطايف وفي الكلينيكا المصطايف إن أنا بقدر أشوف الأعراض بتاع المصطايف بعرفين عن المصطايف في الأول الفيلميشا وفي المامري جلاند اللي هو المصايد في لو في كلينيكال وفي طب كلينيكال فيها عرفت ان هو الكلينيكال ستار ان ما تقدرش فكل حاله كلينيكال بقدر اشوف ان الحالة دي الكو اللي عندها مصايد في قدامها 15 ل 40 حاله عندهم مصايد بس طب كلينيكال يبقى اول نقطه ان كل كيس كلينيكال فيها في بيكون موجود معاها في 15 ل 40 طب كلينيكال كيس 80% من التوتال ميلك بيفقد في الفيرست لاكتيشن وهو اهم حاجه الفيرست وسكند من المساطس بيجي يخش بيضرب المزرعة خسار بالملايين بذلك المزرعة كبير 80% بيحصل لصف الفيرس ديلاكتيشن و 57% في الساكن ديلاكتيشن ما يهمنيش اللي هو السطر اللي هو ربريزنتد باي كاوز اللي هو السوماتيك سيل كاوند سوماتيك سيل كاوند عارفين اللي هي ايه سوماتيك سيل كاوند اللي هو انا عندي دخل فيه انفكشن المساطس حصل فيه بكتيريا دخلت الثوماتيك اللي هو الخلايا البروت البيضاء بتعمل دفاع مناعي فبيكون كثير عندنا الصايت فلما بلاقي الثوماتيك سيل كاونت دي زياده يبقى انا عندي انفلاميشن الثوماتيك سيل كاونت ده الخلايا المناعيه بتزيد ده اندكييت ان انا في انفلاميشن ففي لينيه دي هنشوفها دلوقتي الثوماتيك سيل كاونت اول سطر اهو شايفين السطر ده بتاع تعريفها اول ورقه ذا نمبر اوف ليوكوسايت وروايت كابت كتير ملل في الملت فلما بقى الزياده هي لها افرج معين في مصر لها رقم معين لو جابت قدر عنده مصايص وبره مثلا في امريكا او في نيوزلاند او في اي حته لها برضه رقم معين فالمصايتس في الميلك يلد هي بيضرب الكاوز وذ هاي دايما بيحصل اللي هو الفاج العالي او اللبن بيحصل مصايتس تعمل اتاك ليها و لما حالة تعرض لمصارتك ما بترجعش نفس الـ اللي كانت فيها في الأول و بتعمل حاجة الملكي يلد لها إيه اللي أثر مصارتها عن اللبن؟ أل. في 57 في الثلاث و كل حالة كليلدك 15 ربعين حرصات كليلدك الثاني حاجة اللي هو الـ بقى جوجة لبن نفسها بتقل الملكي quality يبقى كده اللي هو الـ yield يل. الملكي يلد و ما يبنيش ودي ديفكشن مش مهمه فبريميم الراجل حاجه غاليه مثلا لما تجيله برنامج او بيوليا لاك ترو كولر اي بي نام بيقول لك البريميم لاك الغاليه او الاصليه يعني لو بيقول لك هوميلكي سيل او ميلكي كواليتي ثوماتيك سيل للخلال المناعية بتدمر بقى البكتيريا وفي انزايمز بتطلع منها بكتيريا دستروي البكتيريا والانزايمز ذات هاف ثين انولفد في البروسيس بقى بيحصل ان الثوماتيك سيل بيموتت الخلايا الخضراء في مكانها فتؤمل إنزيمات اللي بتطلع من البكتيريا بتاثر على اللبن تحصل فيه فاتة في الميلك فيه ريحة مش كويسة فيه دامج للبروتين ده تأثيره على الكواليتي بقى جودة اللبن بتقل.الله this enzymes are resistant to pasteurization ما بيتموت بالبطرة and can cause بتاع ده مشاكل في الكواليتي بتاع الميلك ميلك فات والبروتين دامج تحصل off flavor وريحة مش حلوة لللبن. طب اللي عامه لو انا عندي بالك خزان كبير او كميه كبيره من اللبن السيز بشوف اللي هو السوماتيك تيل لو اقل من 750 عادي اللبن ده يبقى للعيال مطلعش مشكله اكثر لا يبقى انا عندي فيه ده في مصايت بس ايجي يعني اللي هو الفالك تان كميلت مصت هاب اللي هو السوماتيك تيل اقل من 750 الف طيب في في أوروبا بقى و نيوزلاند و استراليا و كلام ده بيكون الليمت 400 ألف نضاف شوية 400 ألف في كندا 500 ألف مش عادي انت اخفضوا الارقام طاعة بطاعة تبقى كده على يلد وعلى وعالكولنج تالت نقطة بقصرة هو الكولنج او الـ الابعاد اللي هو ده حاله ما حصلش لازم استبعدها ده الله قالك واكيد في كوست في تاكلير ريبلسمنت كوست المطاطات يمكن من اهم الثلاث حاجات نتيجه اللي هو التلف من ضمن الاسباب اللي هو بتعمل كولنج للكاوز ماكسز ون اوف ذا ثري ميجر بيزونز انه بيحصل كولنج او ريموف استبعاد دي الكاوز من الهير. من القطعيه طيب في المية من الكاوز اللي بيحصل لهم كولنج استراتيجيه الادر بيسوردر بتشكل في الادر بيتعب بالتوصل لثمانية وعشرين فنا ونص لما بيكون عندي في مشاكل في التسديد وفي عندي الكاونت زيادة دايما تكلل بالكالنج الاستبعاد بتاعي الكاونت بيكون عالية جدا في كريستل كيشن عشان في مثال لبن كتير جدا تبي بيكون عالية في التماثل اكتبوا هاي وخلاص آه. بعد كده في اللاكتيشن اللي هو ال4 تو 6 ده اقل حاجه في الريبلسمنت كوست دايما في في ال وفي ال2 الكوست بتكون عاليه في في ال4 تو 6 بتكون قليله توصل ل199 الموست اوبتيمال الريبلسمنت بتكون اقل حاجة حاجه 99 في ال7 لاكتيشن اللي هو مفيش لبن كتير فبيقلل كوست بتاع ال6 ما بتكونش قليله بتكون قليله جدا بينما في الساكند وفي الساكند دي اتقل حاجة and the worst establishment cost was for cause في الساكند والساكند لكتش كما من الاخر لو في الاول بيكون نفست عالي من الرابعة للساكنة بيكون نفست قليلة بس ده اللي هو calling and replacement cost الكلام ده محدش اقتصره هم ده عشان تلاهوا حالة بيكتبوه ال calling and replacement cost تأثيره بقى على الربروضاكشن المصطايتس اللي هو, هو تأثير على الربروضاكشن ما يجيش عندي كاو عندها مصطايتس واجه دخلها في القاحة وعملها فلازم يحصل ارياحها شوية سيتقصر ده واحد او ده ثلاث بيجي في كامل رمضان هو اللي عارف مش هتحققي لازم تذاكروا هو الفكره الامتحان ما ما انتوا ما ما الامتحان ازاي؟ 20 نقطة, 10 نقطة. ما... ما هو اه كده تبقى مختلفه انا عايز هل تتمكن من التعرف على التعرف على التعرف على التعرف على نقطة على التعرف على التعرف على التعرف على التعرف على التعرف على التعرف على التعرف على التعرف على بأول نقطة الربرودارشن من بيأثر على الربرودارشن إننا ما يكونش عندي كاو عندها مصياتس وروح عمل لها بريدنج أو أرسل التبنيشت لازم يبقى فترة فويلة اللي هو إكتندس إنترفال في فترة بين ولازم عالجها وبعدين عمل لها أو بريدنج تاني دي أول نقطة ما يكونش مثلا كاو عندها في بريدنج ده إذا بيأثر لما في مصياتس بيأثر على البرين ايه طبعا بيزود معدلات الابورشن تاثيره على الريبركشن ممكن تفهم كده بيبقى في فترة طيله بين البريدنج والاصطحاب جنبه بيأثر على الريجنسي بيحصل ابورشن شغال دماغك يعني بدل الكلام ده اسمع بس هو عيد الكلام ده اللبن بقى خلاص فاض اللبن اللي عطله اللي هو حصل له لازم ارميه خلاص بس كلام لذيذ او كلام واقع هي اللي عندها السايتز قعد 8 ايام وارمي اللبن بتاعها اللي هو الكاو ستريت انا عليك بقى من السايتز ايام بعد العلاج ارمي اللبن بتاعها اكتبوا كده جنب discarded milk شايفين اول نقطة ديت اشطبوا عليها خدوها بالسوق تاني number of days number of days number of days the milk number of days the milk. has to be discarded has to be discarded usually يزيواللي اراوند 8 ايام في حاله عالجه 8 ايام ما باخدش اللبن بتاعها آه 8 تاني نقطة تاني نقطة الحاله اللي بيكون عندها كميه السوماتيك سيل كاونت عاليه هتحتاج علاج زياده اللي كميته قليله السوماتيك بتحتاج علاج اقل الكاوز اللي فيها higher thomatic cell بتحتاج كمية عالية من لونجر تريتمنت فترة اطول الثاني. التانية <تصفيق> <ليه>؟ <تصفيق> لا اللي انت فعلناها بس تكتبه اللي انت دعوله تكتبه <تصفيق> يعني الجملة الاولى شكلها ريخم عادي تكتبها زي ما هي تكتبين لما لسهلك برحمة التاني نقطة اللي هو كمية العلاج بياخد فترة اطول اللي هو الهاي thomatic cell كاونت اللي بيبقى فيه low thomatic cell count اللي بيبقى أقل de is milk of the former counts. Former is the high systematic state count. Former. The milk of the former counts had to be discarded for days. Als ik days. على عكس اللي الثانيه بيحطها في الكارت تبع ايام بس اللي هو الدو انا بعمل ايه والله ما طب انا خلاص بحاول على الروم بعمل لي الكارت ارجع اعمل لي الكارت بشيل اللبن عشان العلاج اخر نقطة في الـ Discarded Mint انا دايما مبشيني اللبن عشان الريزيز يو بتاع التريتمنت او بتاع التراكد او بتاع التراكد طبعا حاجة انا عندي حالة مصايتس للكاوت في المطاعة فيها الريزيز فيها مصايتس فبالتالي العمالة هزيزية اهيه ما فيها عشان يحتضنانش الكريز وفيها اكتر للكاوت ايه؟ عشان يهتموا بقى بالحالات وال الووشنج والكلام ده كله طب انا بعمل ده control المصايت. انا عايز اعمل كنترول النقطة الثانية من اجابة السؤال اللي هو الحكتين تحت دول. ده اول سؤال تأثير المصايتس على المضرعة. او على الكاو. اللي هو الـ بيقل b بيقل quality B-L, reproduction b والكلام ده كله. الثاني سؤال عايز بعمل كنترول اللي هو economic of massitis control. والسؤال يقول هو الـ economic impact في أثير المصايت and benefits of this control انا عملت كنترول ايه benefits بادئة تقول عليا؟ of this control انا اقيل هدف انا عايز اعمل كنترول ايه؟ عشان اقلل السومات اكثر الكل بتاع اللي هو الهدف ان انا بقلل اللي هو الفالك ملك سوماتيك سيل كاون لو بيخليه قليل عشان اقلل الاستقلل انت بقيتك احافظ على الكورس شوية تكون قليلة احسن الكاستمر اتتيوت بتاعه اللي هو السلوك بتاعه جابت السؤال برضو الثانية اللي هو الكونترولينج طب انا عملت كنترولينج هيحصل بقى هيطلعوا ل... ايه بقى ان انا اخوات سيطرت على المنطايتس هيحصل بقى انكريت ديالة اللبن ديالة تبقى حلوة ايه يبقى في فلوس ايه بتقل النت او في... ما بيحصلش انكريت منت ده ان انا عملت كنترول بقى بقى؟ ايه بقى اللي هيتباعوا بقى كمان غالبا يا اما المصفايص اللي جاي ورا في عندي مصفايص وفي عندي تيل وفي عندي ايريان انتروانزا في مصفايص وفي تي بي وفي ايريان انتروانزا يا مصفايص يا تي بي. في سؤال غالبا كتير او بييجي وده ما تشالش من السنين اللي فاتت de economische importance of het TB en de among the Het De en op dat is de economic importance of the B, de Borsela. Wie is het zo? Dat is de vraag. is de mensheid is de het is de mensheid de de is het هو الشطر انا مقسمه الشطر P A ده سؤال رقم T وده رقم T فرقم T الوقت لي كمانت امبورتنس بتاع تي بيو اربع نقط وكتير بيجي ممكن نجلس المصادر بجيب الاربع نقط دول فالبروتيلة والتي بي بيتنقلوا عن طريق بيتنقلوا اليها اكيباشنال the most اكيباشنال الي هو المشتركة يعني. الأكثر... الناس الاكتر عربة لانهما يتنقل لهم البروسيلا والسي بيه هما بيتعاملوا مع الحيوان ده ده البيتريناري ده كاترة الاسسنت بتوعهم الانسي ميناتول بياخدوا السيمين اللي هما بتوع الاباكوار اللي هو الورقة بتوع المجدر دي الـ economic important طب ممكن يجي ما يجيبش ده وقت قوليه الـ economic losses ده ايه الخسائر بقى economic losses ده يمتون بيه خمس نوع ده يجي ده يعيجي ده يعيجي المخطيب والإيفيان في وانده في راق اللون اصبع لا خسائف الكوطي بقى انها بكلف عمال في جير بتاع تريتمنت وهكذا والإيفيان في راق ده ممكن نجيب اللي 2 او نجيب كل واحدة واحدة ساعة تريجي مع بعض ولا كل اللي بورتان فوق الوتس والأرثبال المهمة أيضاً لدينا العوامل اللي بتأثر على الـ production والربحية بتاعة الـ dairy بتاعة الـ dairy ألمان الـ بورتفابلس داية الـ الربحية الـ الـ الـ بتأثر على الـ production بتاعة الـ dairy والبورتفابلس دي الربحية شوية حاجات كده لنا نلقى لازم اخفض بلا كويسة لازم الاكل يكون كويس الحاوثيج يكون مكان فيه تهوية اكوك معدات كويسة يكون واسع عشان لو قبرت المشروع على كده ده الحاوثنج الفيدنج يكون اكل كويس المياه تكون نظيفة الكلام هابس كل بس مهم السؤال ده البريدنج على الاقل تعرفوا عناوين وتحت كل عنوان كلمتين العناوين لازم تحفظوها كلها لازم يكون في رعاية التورج لازم تكون درجة الحرارة اربعة درجة الكافنج البريدنج لازم اسجل كل حاجة الريكورد كيبنج الكالنج بتاع الحيوانات اللي تاكل كل دي, دي. ده سؤال مهم جدا ده يمكن اول مره الدنيا كده يشرحها جديده بس قال غالبا الامتحان اللي هو امتى تتبعد الحيوان امتى اقول انا ده خلاص هيطلع المزرعه الايكونوميك او كلينج كير Dairy producers should consider the following when besides لو وذر اللي انا بشتغل بس امتى بتبعد اللي بس واحد هو انت بس هو انت كده يعني اه ممتاز يعني ولا اه اعمل ايه بقى أي في مشكله مثلا اوكي عندي مثلا كيس مصايد انت المدير هتعمل ايه كاتلك مصايد إلا اللي من غير عمر الثرثارات يا، الم... ال أنت بعمل قالينج للأنيمال أول حاجة نبي يكون فيه نوع لونج كافينغ إنترفال نوع فيه خاص من من ولادة ولادة في فترة طويلة عدد 13 عشر من لا فدي الديري أنيمال دي بعمل لها قالينج انها عندي ها هو... هاي هاي هوا سوماتيك فيل كاونت هاي سوماتيك فيل كاونت نسبة السوماتيك فيل كاونت تكون عالية. بتأثر على reproduction. تالت حاجة عندي بعد بالولادة بيبقى في مشاكل اللفوسفورتم بتؤدي إلى infertility. زي the strike في التهاب في uterus في التهاب في retained بالثنتة. ده كلها بعمل بتعمل على طول اللي تبعد لي الكابليدي. تالت رابع نقطة اللي هو difficult giving في صعوبة في الولادة. نوع cutting زي abnormal أو في ولادة متعسرة طويلة أو في ثوأن هيؤدي الى رفشر للرفس والكلام ده كله إذا تديري بروديوسر نفسي مو عالي الخامس نوصة الفيرتيلة قولها ليه لعاماتها الخامس نوصة لو فيرتيلة اللو كاو فيرتيلة can be defined as لو نسبة الكاو بدافت استعبل او بتمسي كونتير السيرسي سيرسي بخرى عشبتر جديد اللي هو economic of, economic of portrait production المشاكل او العقبات اللي بتواجه الصناعة في مصر حاجات دي كلها جديدة يا جماعة دي كلها جديدة سؤال مهم السؤال ده مهم المشاكل المشاكل اللي بتواجه الفولتري اندوستري اول حاجة ان انا عندي under utilization of the existing investment skill ان انا عندي سوء استخدام اللي هو المجال اللي هو, اللي اللي هو المجال بتاعنا مش قادر استغله سوء استخدام المجال اللي استثمارك بتاع الفولتري فيه end consistent عدم انتظام في ال input بالذات اللي هو الفولتري احباره عن اصل اللي هو سوق النظام التخزيه هو اللي تشاكل بالخراج عن انا ما عنديش الاثنين دول، انا مش قادر استغلهم. فبالتالي في اول عقبة ما انا مش قادر اعمل استغل المجال ده او عندي نقص في الامهات نفسها lack of lack of enough parent stock scale lack نقص نقص في الامهات نفسها او في عندي مشكلة فيه الفيت كنترول الفيت كواليتي مش كويسة انها تقدي تطلع حاجات تقيله يعني واكل كتير ريفير لبيريون بعد كده دول رقم 4 هنشطب اللي قبل 4 شويه دول وعندي برضه ان الميل الاكل اصلا كانت في تحت قليله دي كلها العوامل اللي المشاكل وعقبات بتواجه الفولكلور لان عندي الامهات قليلة مش قادره استغل للتشيكنز والفيض اللي في عندي اللي بتاع الفيض قليل طب قليل المفروض هو الطبيعي الافريج المتوسط بتاع الفرويلر ان هو بيبقى 2.7 طن لكل طن لايك كل فولتري بياكل 2.7 طن اكل في الدوره فأسداب بقى الور عن عندي الكفاءة الكفاءة بقى الأكلة وليلا، عندي بور مش قادر أسيطر يوم أكلها يوم في, انتر... انتر في مش على كنترول يوم أتكلمها يوم أتكلمهاش، لكن في الدرجة كتير إنتر إنتربرايس لا الشركات، ده الشركات في مش لا المشاريع، المشاريع المشاريع انكوستانسي او في الفيت ديليوري انتو دائما توصيل الاس الممكن بيحطى خياف كب بيبوز خمس نقطة خمس نقطة امسير ترانساكشن ان اول سكين مونو ماركت اللي هو الاسواق الاحتكارية آآ... ماركت اللي هو الاسواق مونو اللي هو الاحتكارية فيه باقي اللي هو السوق تاجر واحد معروف في الدواج هو اللي ماسك السكال ماسك كل حاجة في عدم عادل. أنصير. ترانساتش لا تتعامل أو تتفاعل. يشتغل النقطة أكثر يزيد. هي معايدة النقطة الأولى. يعني. ثالث حاجة لا طايح. جناليتي تغير السعر. دائماً طبعاً برضو في البولتري بيبقى في خسارة. ان بالي مثلاً سعر الإكس بيبقى قليل في الثمر والجزر في الوند. سبع حاجة شورتاج في الماركت إنفراستركتشر. المصانع نفسها اصلا قليلة لانا الـ Automated Proiler بلانتس Setting Plants and Associated Cold Storage ده المصانع الليها بتعمل السراق وكلام ده اللي هو شغل التكوين قليلة ما دي من ضمن الاجزاء الليها الـ infra عنده عندي قليلة اصلا طب في دي مشكلة بتواجه الـ طب ازاي اقلت الـ Economic Obesicles ديها تلاها العطبات او المشاكل الـ Obesicles ان انا لازم ما اعمل سيستم وده كامل. انا عندي بدا لما يكون عندي فيه ثلاث مزانع سيستم اللي هو ماركتينج سيستم. سيستم متكامل. إنتجريشن اللي هو متكامل. عن طريق هيروزينتل اللي هو عرضي. انه مثلا عندي ثلاث نجارة. ثلاث مدلع فولتري صغيرين. هكبرهم. ده هيروزينتل. هعايز اول سطر بس. اللي هو هعمل يقلل المشاكل اللي بتاعه في الفولتري. انه هيروزينتل ده هعمل اللي هو بكبر الثلاث مدلع دول مع بعض. تاني حاجة بعمل تاني طولي بقى ان انا كل مزرعة بطبخها واجب لها المحزات والاكل يكون كويس اللي هو ال vertical اراية السؤال ده كده لو انا عندي مزرعة مليانة في سراك ومليانة ايه مشاكل تاع اللي هو التكثافة هيبقى في حرارة في مكتاب الديابة اللي هو ال vertical ايه رأيه قابل لا المين فاكتور المين فاكتور افكتنج الفولت ريبرودكشن هو ايه العوامل اللي بتفسر على الفولت ريبرودكشن ثلاث عوامل يا ما نظام التفزيه اللي هو الفيدنج بروسيس والاتراك نفسها والرعاية بتاعت التراك اللي هو الفيدنج بروسيس إن المين فاكتورز هو يجيس الانتحالي اللي يقولين المين فاكتورز افتكتن للفولتري بروداكشن ايه العوامل اللي بتاثر على انتاج الحالة ان يكون نظام استخزايا كويس اهم نقطة عندي رقم واحد النقطة اللي هي لها نقطة رقم الثلاثة لها رقم الثلاثة اللي هو الفيدنجي بروداكس بقى راية هو بتاع المشاكل كيفية في اي مضاعها فالفيدنج بروستيت ان هو طبعا من الارباع ديلي تهميني فالفيدنج بروستيت ان انا اجازم احصل على اعلى كوانتيتي اعلى كمية باقل ساعة اللي هو البروبر اللي هو النظام التجزيه الصح ان انا امتج بروديوز هاي كوانتيتي كمية كبيرة من الاكل باقل ساعة بمعنى جبس ذا هايت بروفيتاباليتي ربحية اعلى يعني بروسيس نظام التخزيه من النقطة رقم اربعة وخمسة اللي هو الفيد نيد يحتاج قواليتي كويسة في الجيناتك يعني الفراخ نفسها بقى هي تعتبر التالب بوم. هي العصب او هي الاساس بتاعة البولت ريبرودكشن لازم اختار حاجة كويسة في الجيناتك كويسة لو هي فشلت لو من غيرها ما يحصلش في البولت ريبرودكشن <تصفيق> أخر, ع... اخر حاجة اللي هو البيترين لازم يكون بقى فيه رعاية من البيت اللي هو البيترين نفسه رعاية من الامراض من لازم احصة ندي فاكسين ازود الاميونت المناعة بس والبكر الطويل شويه اما اللي, اللي, اللي, اللي, اللي بتواجه البفر عموما في اللا اللي هي التسميم واللير اللي هي البياض فرويلر والبياض ده مهم اللي بتواجه كانت زي الجنبور وكلام ده كله البرويلر هاتوا ثاني نقطة كده ثاني نقطة نقطة رقم 6 اشطبوها البرويلر الامراض اللي بتواجه البرويلر نقطة رقم 6 نشطبها رقم 5 اللي لا الكوكسيديا دي مرض خطير هاي بيعمل ضيارية كلام عادي رقم سبعة الجنفورو دي هو البيتشوات ديزيز برضو بيعمل سيفير لوت. نقطة رقم تسعة اللي هو السلمونيلا لازم تقولوا الامراض دي تعلموا عليها رقم تسعة اللي هو رقم عشرة إي لا لا شريش يا كولاية إي كولاية اتاني اي لأ ده على النقط لا بتحفظ ليه هو كان الهرسين؟ مين لأ تمام حضرتك انا طيب ال ال كان مهمه لا انا ما تبين لا, لا. <تصفيق> الم... الم... لا. مع... لا دي الامارات اللي اتعرضت لها الترايلر واللاير في المونيلا واليد كل رقم 11 هي كلها نفسها المونيلا الكبير نص مع التخيديا ومع الليار اللي هي بقى بتاع الليها الضياد الليار رقم اثنين هاتي ليفر سيندروم احفظوها يا تهيبوا جنبه سلمونيلا برض نفس الكلام بس رقم سبع ههم نقطة في الليار رقم سبع النقطة دي ههم نقطة رقم سبع الليار Dat is je ja. niet. Ik heb het niet.